لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ترجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أشراكم اليوم جنات تجري من تحتها جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فضرب بينا بسور له باب باطن فيهم رحمة وظاهروا من قبلهم عذاب ينادونهم ألم نكن معكم وقالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله غرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا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 الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكات في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه ثُمَّ ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخرون ويأمرون الناس بالبخ ومن يتولن فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة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 آمنوا تقوا الله وآمنوا برسوله تقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتي ويرجعل لكم نورا ويرجعل لكم نورا تمشون به ويهل لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا على شيء فض الله وأن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.